بسم الله الرحمن الرحيم ياسم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم Taqim Tanzilul Azizur Rahim Litunziul 117. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 118. إنا جعلنا في أعناق بأغلالا فهي إلى فهُ مُوقُمَخ وَجَعل مِن بَين أَذم سَمِن خلفهِ سَ دَ فَأَو Quans u lấy à d dấu tauù Âg l là 121. ونشله بمغفرة وأجر كريم 122. إن ويناهو في ايمان من مبين والله 122. <تصفيق> وقالوا إنا إليكم مرسلون 123.